انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير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 ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسكناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور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 وَمِنْ كُلِّن تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّ وَتَسْتَخْرِجُنَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَفُّلْكَ فِيهِ مَوَاخِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ان ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار الْمُقَامَةِ من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب